الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الملكه الحمد لله الذي ا لله خلق ل ا ا علينا ئ ن ت وتفضل و ب ج د والرحمات هو الذي أرسل رسوله والبينات وعدده التوراة الذي ارسل بالهدى انكره بالمعجزات انزل لمن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 و ا ل إ س ل ا م منطقي وموضوعي في ترتيب سلم العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة بين الناس ف ت ب د أ ا ل ع ل ا ق ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة بالوالدين إ ح س ا ن ا وتنتهي ببني البشر وسائر الناس ح س ن ا وقولوا للناس ح س ن ا ومن أ م ي ز هذه العلاقات التي اعتنى بها ا ل إ س ل ا م ع ل ا ق ة ب ا ه ي ة و ر ا ب ط ة ز ا ه ي ة و ر ا ق ي ة ع ل ا ق ة الجوار الجار وما أ د ر ا ك ما الجار ت أ م ل معي هذه ا ل ل و ح ة التي رسمها ا ل ق ر آ ن للسلم العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة رسم ا للعلاقات ق ر آ ن ل ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ل و ح ة ع ج ي ب ة و ر ا ق ي ة تقوم على أ س ا س ا ل إ ي م ا ن والتوحيد الخالص لله تعالى ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل و ا ل إ س ل ا م نفخر به ونعتز بقيمه و بانتمائنا إ ل ي ه يحرص على علاقات لا مكان لها في قوانين البشر ولا في معاملات الناس أ ي ن الذي يهتم بجاره و أ ي ن الذي يهتم باليتيم و أ ي ن الذي يولبنا السبيل اعتناء واحتفاء غير ديننا إ ن ب ق ي ة المنظومات ا ل أ ر ض ي ة والقوانين ا ل و ض ع ي ة والفلسفات ا ل ب ش ر ي ة لا ت ع د أ ن تضع العلاقات في إ ط ا ر قوانين ج ا ف ة أ م ا ا ل إ س ل ا م فتقوم العلاقات الاجتماعيه بلب التسامح وبروح الحب المشترك والاحترام المتبادل بين بني البشر وبين سائر الناس هكذا طرح ا ل إ س ل ا م هذه ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة الجوار و ق ض ي ة الجار اعتنى بها ا ل إ س ل ا م وكثر الطرق عليها من الله عن طريق جبريل حتى ظن نبينا صلى الله عليه وسلم أ ن الجار سيرث والحديث في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أ ن ه سيجعله و ر ث ه س ي من أ ه ل ا ل و ر ث ة وذلك ل أ ن الجار قريب أ ح ي ا ن ا يكون جارك أ ق ر ب إ ل ي ك من الرحم ولاسيما عند الملمات وعند المصائب التي تقع في وقت م ت أ خ ر من الليل فلو دهمت ك م ص ي ب ة في جوف الليل ووقت السحر من ستنادي هل ستنادي أ ه ل ك الذين هم في الريف الذين هم في البلد الذين ربما يسكنون في م ن ط ق ة غير منطقتك وفي حي غير حيك من الذي تستنجد به ومن الذي تستعينه غير هذا الجار لذلك قال أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ع ظ م ا الجار ولا يناص أ ح د جاره ف إ ن ه يبقى وغيره يذهب هذا والله صحيح كل واحد ت أ م ل جيرانه عن يمينه وعن شماله وعن أ م ا م ه في الحي أ ي ن شقيقك ربما لا يسكن معك في الحي أ ي ن أ ب ن ا ء عمومتك ربما في البلد أ ي ن أ ر ح ا م ك و أ خ و ا ل ك ربما في المهجر خارج البلد ولكن يبقى الجار ولذلك كان ا ل إ س ل ا م منطقيا وموضوعيا في الاعتناء بالجار والجار ذي القربى الجار القريب رحما ودينا والجار الجنب جنب معناها بعيد ولذلك من أ ب ع د عن ا ل ط ه ا ر ة سمي جنبا ومن أ ب ع د عن البلد سمي أ ج ن ب ي ا نسمي من ليس من بلادنا أ ج ن ب ي ونسمي فاقد ا ط ه ا ر ة جنب والجار ا ل ج ن ب ي جار أ ج ن ب ي أجنبي عنك دينا وربما أ ج ن ب ي عنك ق ب ي ل ة ولكن ا ل إ س ل ا م أ ي ض ا يدل على الاعتناء به كانت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لها جيران يهود ك اذا ن ت تقول إ طبخوا طعام هل أ ر س ل ت م إلى ج الى ر ن ا ا ي ه هل و د أرسلتم ل إ جارنا اليهود ثم ذكرت لهم و ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتناء بالجار و إ ن كان على غير ملتنا أ ل ي س من حقنا أ ن نفخر بديننا و أ ن نعتز ب إ س ل ا م ن ا ثم أ ل ي س من حقنا أ ن ننزل على أ ر ض الواقع قيمنا أ و ل ي س من واجبنا أ ن نعيش مفرجات اسلامنا الجار مكانته ع ظ ي م ة جاء في الصحيحين جاء في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم ما آ م ن من لم يامن جاره بوائقه أ ي إ ن س ا ن يؤذي جاره لا, لا لم يؤمن وفي ذلك ربط ل ق ض ي ة الجوار ب ا ل إ ي م ا ن من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم جاره وليكرم ضيفه وليقل خيرا أ و ليصمت ذ لربط ك ل ق ض ي ة الجوار ا ل س ل و ك ي ة ب ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه ا ن ا ب ع ة عن ا ل إ ي م ا ن حدث لي بعض الشباب الذين كانوا في الخارج اعتقل من قبل بعض السلطات في تلك البلاد ف س أ ل و ا في التحقيق وفي التحقيق قالوا له أ ن ت كنت مسافر من الذي كان يقوم ب أ م ر أ و ل ا د ك يودون المدارس يدون المصاريف يجب ي لون الخدار قال لهم جاري الجزائري هو سوداني قال لهم جاري الجزائري قال لبتد ه ي كم في الشهر قال لي ضحكته لما انضحكت قال ل ه م ما بتضحك ل ك ق ا ل لهم ل أ ن ه ا ن ت شغلكم كله بكم في الشهر دا اجر عند الله وقام بذلك د ي ا ن ة ن ا ب ع ة من صميم قيمه ومن صميم اخلاقه قال لو ك ن ت مكانه لفعلت له ا ث ر من الذي فعل بي ولا ما طلبت ثمنا ولا عوضا لذلك ما آ م ن بي من بات شبعان وجاره إ ل ى جنبه جائع وهو يعلم ودي م ش ك ل ة ا ل ح د ي د ده خطر البس العنجار النحسه جعان ولا اكل ولا ما أ ك ل طبعا في ج ي ر ا ن في أ ح ي ا ء ر ا ق ي ة كلهم ماكلين ما دا هل عمارة أو دا عنده عمارة يعني امشي او و دا ق ابتعال ي م ك ل ك ن في ن ان س احياء فقيرة او تتفقد زوال غني وجنبك زوال وجنبك هل غني فقير ت ه تتفقده كيف تتفقده؟ شوف م الناس ز و ما, ت... ما... يبقى ي زول ع ي فهمه ع و امشي الباب خبت م ما خلاص. سلام ع جعانين جعانين ع لا خلاص ي ل كيف م ما, في ده ده. ما انت أولاده لا ف كرام دا ما زي ت ع م كرام ل دا ا ن ت ش و ف و ل ا د ه لا ب ت ش ر و ن ب ت د خ ل زوجتك على د و ا على زوجته بشوف ع د ة ه بشوف محتاجين ولا ما محتاجين ا م انت بنات بتعرفوا شغال شنو من خلال مجموع أ ح و ا ل ه تعرفه هل هو محتاج أ و غير محتاج وبذلك حتى العطاء ي أ ت ي في ص و ر ة ه د ي ة و ب ك ل م ة ط ي ب ة وبنوع استحياء وبنوع ترفق كم من جار يبات شبعانا و ر ا ئ ح ة الشواء ت م ل أ ا ل أ ف ق وترحل س ا ف عبر الأثير ر و ت عبر ا ل أ ث ي ر وتقطع المسافات والجيران الفقراء يشتمون ذلك ولا تؤذيه بقتار قدرك كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بريحه الاكل ما تؤذيه يخد ا اعتناء بعدين بدون قرش الجار د ه الخواجات قال ليك بتدي كم يعني ممكن يقوم لجاره ب ح ق ه انت بدون قروش وكمان حساس جدا في التعامل معه لا يمنع والحديث في البخاري احدكم جاره ان يغرز خشبه يحد دار يطول يستأذن تأذن له دار يركب حاجة في حيطك ليه الحيطة حاجة دار دار ما تقول له تزعل تأذن بتقع بقت تقعه على جارك دفسش أن يعني التعامل الغرض ينبغي أ ن يكون بروح متسامحه وبنوع تلقائيه وبعيدا عن التعقيد حياه الجيران ينبغي ان تكون بعيدا عن التعقيد يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في وسلم صلى الله السلسلة فان إ ن د جار ا ل ب ا د ي ة يتحول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا س ت ع ا د من جار سوء في ب ن ا انت ساكن في حقك واشتريت وعندك ش ه ا د ة بحث وبنيت وجارك ما مؤجر ساكن في حقه انتو كمان عايشتوا سوا اموركم ما بتمشي ن ه ا ي ة ل أ ن ه ممكن تقول ان شاء الله ب يرحل و ا منا ن يرحل بيرحل في يوم منا يرحل بمشي لكن الساكن في حبه、ده. لا انت بترحل له بيرحل في ا ل ب ا د ي ة جار الباديه تحول ناس نزلوا في خلا دا د ق خيمته هنا ودا د ق خيمته هنا لو ب ي ج ى كعب لما ن الموسم ينتهي برحل ي و اي زول بيعفش خيمته ويمشي بعد ذلك ما بتنزل جنبه دا ممكن لكن انت ساكن في حقك و هو ساكن في حقه اها كيف الموضوع دا ما في إ ل ا حل واحد التعايش زي ما بيقولوا ش السلمي ب ناس و ن السياسه ة ب ق و ل التعايش السلمي تتعايش سلميا ن ت ت د ي حقوقك وتتعايش معه ب ت ل ق ا ئ ي ة وبدون تعقيد وهو يتعايش معك بدون تعقيد يا ا ل سلام ا ل إ س ل ا م يعتني ب ق ض ي ة الجار في محورين محور الحث على إ ك ر ا م ه وعلى ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه وعلى تفقد أ ح و ا ل ه وعلى معرفته وعلى التداخل والتزاور معه كل هذه النصوص تفيد هذه ا ل م س أ ل ة وينبغي أ ن يكون العطاء ل أ ج ل ا ل م و د ة في صحيح مسلم من حديث أ ب ي ذر رضي الله عنه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا أ ب ا ذر إ ذ ا طبخت مرق ة ف أ ك ث ر ماءها وتعهد جيرانك بها يا اخي الموضوع ده وطبعا ً ده أ ن ا اوريكم ح ا ج ة في ح ا ج ة في المجتمع السوداني ج م ي ل ة جدا ً لكن هي عند النساء اسمها ا ل ض و ا ق ة أ ي و ا ح د ة بتعمل ملاح بتشيل جزء من الملاح تضوق جارته ارجو أ اني ك و ن منتهك ان ه الضواقه للكم ما ن ت ه ت مش الغرض ا ن ه جعامين وشبعامين الغرض التبادل والتلاطف و ا ل م و د ة الضواقه وانا اشيد هنا بكل وضوح النساء افضل في علاقات ا ل ج ي ر ة من الرجال ربما الرجال شغلتهم ا ل ح ي ا ة والمعايش والارزاق والكد وربما في الرجال تعقيد اما النساء والصبيان والشفع يعني شفع الحل بتقدم ل دائما مع بعض و ا ل ن س و ا ن مع بعض الريال بيكونوا فارين ولذلك يا ع ج ب من ع ل ا ق ة م ع ظ م ة عند النساء والصبيان و ع ل ا ق ة غير م ع ظ م ة عند الرجال أ ش ي د والله بالنساء جدا في هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمين لا تحقرن ج ا ر ة لجارتها ولو فرسا شاتم يا、السلام. يعني ما تقلل تقول يا ربي بيقبلوه دي بشيلوه لي غنماية يعني غنماية غنماية السلام ما الملاحظة ونوضواقه ما قال فرسا شات المرة شاد بتاع تقلل تقول لو رسلت له تقول ولو فرسا شات ضفر يعني المرة لو شاد ضفر ضفر ضفر كده لازم لجارته معه وما تقول ده حقير ل أ ن المعنى ا ل م و د ة وليس المعنى ا ل ق ي م ة والنقد ب كم ا ل م ل ا ح د ة ب ي كم ما مهم يا ا ل سلام ده المحور ا ل أ و ل المحور الثاني مع ا ل إ ح س ا ن كف ا ل أ ذ ى عن الجار يقول ي صلى الله عليه وسلم أ و ل خصمين يوم ا ل ق ي ا م ة جاران اول اثنين ب ت خ ا ص م و ا والله ب و ق ف ه م امامه جارين والحديث عند الطبراني وفي مسند الامام احمد وعند البخاري في الادب ا ل م ف ر د قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كم من جار متعلق بجاره يوم ا ل ق ي ا م ة يقول لله هذا منعني عطاءه و أ غ ل ق دوني بابه ومعروفه يمسك يوم ا ل ق ي ا م ة ي ت ع ل ق فيه يقول أ ن ا كنت جارك زمان شوف ممكن ت ك و ن جيران و هو يموت وانت تموت و ا ل ق ي ا م ة تقوم بعد زمن و تتلابوا يقول أ ن ا كنت جارز و ذا كان بك في الباب و مني و دي م ش ك ل ة شيء عجيب والله شيء عجيب قال صلى الله عليه وسلم متحدثا عن أ ذ ى بعض الجيران والحديث عند الطبراني قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جار السوء إ ذ ا ر أ ى خيرا دفنه و إ ن ر أ ى شرا اذاعه اعوذ بالله جار يراقبك م الدخل جنبك ا شنو والمرك شنو الخير ما بتكلم به والشر إ ذ ا ع شوف اللفظ النبوي ذاته كيف رفيع ع إ ذ ا يعني ا ل رسول عمل اذا تكلم عن ا ل إ ذ ا ع ة ق و ل أنه تبقى إ ذ ا ع ه ذاته إ ذ ا ع ة رسمه إ ذ ا ع ة معناها انتشار واسع أ ذ ا ع ه الخبر إ ن ر أ ى خيرا دفنه و إ ن ر أ ى شرا أ ذ ا ع ه اعوذ بالله طيب مظاهر الجفاء في علاقات ا ل ج ي ر ة أ و ل مظهر من مظاهر الجفاء العلاقات ا ل م ق ط و ع ة بين الجيران بغير أ س ب ا ب م ن ط ق ي ة ولا مبررات م و ض و ع ي ة تلقاهم مختلفين مش مختلفين ما مختلفين ما ب ي د ا خ ل و ا أ ي ز و الكاش من التاني ما في سبب ب م ش ك ل ة ا ل م ش ك ل ة ا ل ت ا ن ي ة إ ح س ا س الجار ي ب أ ن جاره لا يريد ز ي ا ر ة و ب أ ن ه يستثقل جيرانه ب م ش ك ل ة كيف واحد م ش ي ا لجاره ل ي مشين ا ج ن ب ا ل ب ي ت س و ا ما بقول ت فضل اكلمك عديل ا ل ز م ن د ه مافيه اتفضل اصلا الله اعلم في ا ل شايفين د ه ما بقولك ل اتفضل و ك ا ن ن تمشيت ه ا ها خيري ق ولك ل تقول له الله يا اخي في ا ل ج م ع ة ق ا ل و ا زور جيرانك خلاص يقولك ل ا ت الخيرك ل ك ن تاني ما يا تجي اخي ده ده شو ده. يعني ذاته انت بحسسك انك ضيف ثقيل عليه وانك غير م ر و ف ك هذا جفاء مصطنع اصطنعته ا ل م ا د ي ة و ح ر ك ة ا ل ح ي ا ة ا ل س ر ي ع ة بايقاعها المدمر للقيم والاخلاق والفضائل والمكارم دي م ش ك ل ة حتى كنت ب ق و ل ل ي بعض الناس اقول ل ي الواحد يركب المواصلات يلقى ناس ب يعرفهم ي د ن ج ر يعمل نفسه ما شايفهم ا ا ا ن ل ش ه ا م ة تقتضي ان تدفع بعدين ل م ا ينزل يقولون انت كنت راكبين معنا اي كانوا راكبين معك د ه شغل بتاع جبل شغل بتاع بخل لا يليق بمسلم ولذلك هذا من السوء من السوء ان يسكن احد الحي وبعد سنين يرحل لا يسمع به احد عندما دخل الحي وعندما خرج م ا ب يعرفوا بل ممكن واحد ي س أ ل م ن زول في ح ل ة تقولون تعرفوا فلان ما يعرفوا اول حاجه ة ي ع ر ف ي ه و ك و ن ه ما يعرفون ناس بمشكله ة محنا زول مختصر نفسه ما داير جيران ما داير ز ح م ة ما داير علاقات ما على كيفك انت مش مسلم تاني ما على كيفك او خلل في الناس انهم ما تداخلوا معه وزي ما قلت لك النساء في هذه الامور ربما لان عندهم فضه عندهم وقت افضل من الرجال هذا من مظاهر الجفاء بين الجيران عملنا استبيان في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة عن الجيران ا ل ج م ع ة دي قدمنا استبيان عن الصداقات و ا ل أ خ و ة بين الناس و ب ا ل م ن ا س ب ة هذه ا ل ج م ع ة رقم ث م ا ن ي ة في معالم ا ل ش خ ص ي ة ا ل م س ل م ة ا ل ج م ع ة ا ل ث ا م ن ة في ا ل ش خ ص ي ة ا ل م س ل م ة المسلم مع ربه جمعتين والمسلم مع والديه والمسلم مع اولاده والمسلم مع زوجه و ا ل م س ل م ة مع زوجها والمسلم مع اقاربه وارحامه وهذه هي ا ل ج م ع ة ا ل ث ا م ن ة تحت عنوان المسلم مع جيرانه و ا ل ق ا د م ة المسلم مع اصدقائه في العمل في الحي في ا ل م د ر س ة في ا ل د ر ا س ة في ا ل ز م ا ل ة وعلى اي اسس تقوم هذه الصداقات و ا ل خ ط ب ة ا ل ع ا ش ر ة المسلم في مجتمعه ومع مجتمعه كيف يتعامل مع الناس كيف يتعامل في الطريق العام اخواننا من ا ل خ ط أ انك تجي في موقف توقف عربيتك غلط و ت ك ف ر الشارع للناس من ا ل خ ط أ لازم تعلم انه د م ا د ي ن من ا ل خ ط أ ان ه ا ل ا ش ا ر ة ع ا م لحملتك حرام عليك والله يحرم عليك شرعا تعرض نفسك للهلاك وتعرض ممتلكاتك و م م ت ل ك ا ت الاخرين وارواح الناس للهلاك ممنوع شرعاً ده ده ما قانون وضع شرعا حاكب ده ده عمل إشارة حمراء. هذا شرعا. المسلم إ ش ا ر ة ح ر شرعا ا هذا ا ء ل م لا بد يكون ذوقه عالي و إ ح س ا س ه ب ا ل آ خ ر ي ن رفيع يكون عنده أ خ ل ا ق ع ا ل ي ة يعرف يتعامل يمشي في الشارع كيف يتكلم كيف مساله فيه ا د ب فيه اداب فمن ا ل أ ش ي ا ء اللي طرحناها قلنا ازدادت المشاكل بين الجيران س أ ل ن ا الناس ليها ل ناس مختلفين طيب مع, مع الاختلاف ده في س ت ة وعشرين في ا ل م ي ة قالوا ما ا بنحب لا ت د خ يميلون ا ل ا الى المشاكل و ا ل ا خ ت ص ر ودي م ش ك ل ة نعم ف ي ه ا ناحية、إيجابية. انهم مسالمون وانهم لا يعملون ايجابية م لا الى ل ش ك ل لكن ف ي ه ا ناحية سلبية طيب لما جاء رجل الى ابن مسعود وقال له اذان يجاري اعطاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و ص ي ة قال اطع الله فيمن عصى, عصى الله فيك انت اطع الله ف ي ه يعني لا تعامله بالمثل هذا يحتاج الى نفس ع ا ل ي ة طيب في ناس قالوا افضل عدم التقليل والتعايش مع المشاكل والاحتكاكات دير وعشرين خمسة ف ي تسعه واربعين ودي ن س ب ة ج م ي ل ة جدا م ر ي ح ة للنفس س وقال ل على المجتمع بيطمئن السوداني قال لا اعاني من مثل هذه المشاكل مع جيرانه م مشاكل مع جيران رسمي جميل مشغوليات اليومية جيران واحد قال سألناه السؤال الحياة في الغالب أقوم بزيارة جيراني في العزياء في العزاءات البكيات في في في بسبب أقوم وقليل من الأفراح فقط ل أ ن ي لا أ ج د زمن لغيرها ديال اربع ة وعشرين في ا ل م ي ة يعني أ ر ب ع ة وعشرين في ا ل م ي ة ب يصلوا معانا بيمشوا لجيرانه في البكيات بس وما في ا ل ع ر ا س كلها بعض ا ل أ ع ر ا س و د ه م ا م ريح حقيقه د ه م ا م ريح طيب بعضهم قال في ا ل أ ع ي ا د و ا ل أ ف ر ا ح والعزاءات بس ألف أ ي عرس يمشي لجاره و أ ي ب ك ة مع جاره للاخر وفي العيد يمشي يخش عليه وديل سبعه وثلاثين في الميه ب ر ض و ن س ب ة ما م ر ي ح ة لما تجي تشوفهم مع الفوق بيبقى الناس اللي اللي اللي اللي اللي في ا ل أ ع ي ا د و ا ل أ ف ر ا ح والعزاءات تسعه وثلاثين اللي بيمشوا في أ ي مناسبات ا ل أ ع ي ا د و ا ل أ ف ر ا ح وزيارات أ خ ر ى ديال سبعه وثلاثين تبقى ن س ب ة الناس اللي بيمشوا في ا ل أ ع ي ا د والاعراس والبكيات أ ك ب ر من الناس اللي بزوروا ي طوالي. طيب هل يوجد تجمع منتظم ل أ ف ر ا د الحي وده اختراع من اقتراحات الخطبه ب ا ل م ن ا س ب ة ده نخترح في الخطبه ا ن ه اي ناس حي يعملوا في الشهر يوم يتلموا فوقه ع ن زول من ناس الحي ما يكون في ت ك ل ف ة قول عشا الزول اللي بيمشوا عنده ده يعمل شاي بس بس ما يكلفوا سيد البيت ب ع د ك أ ي زول يشيل معه أ ك ل ويجي صنف واحد بس تخدوا و ت ت و ن س و وتتكلموا و ت ح ذ ر و و ت ض ح ك و ولو في مشاكل حي تناقشوها وتخرجوا تنصرفوا ه ا ق ت ر ا ح عملي للتقريب بين الجيران في زمن الناس و مشغوله النتيجه تمنيه في الميه قالوا نعم وتمنيه وستين في الميه قالوا لا وعشرين في الميه قالوا دائرين نعمل وما قادرين م ش ك ل ة ي خ و ا ن ا دام اقتراح عملي اي زول في حيو يمشي يخترع لهم يقولون اخوانا ج م ع ة او السبت فطور نتلم كلنا الغدا نتلم كلنا ع ص ر ي ة بس ش ا ي واي زول يجيب ح ا ج ة معه هذا لا شك يقوي بين الناس المجتمع اخوانا شوفوا لو س أ ل ت ن ي في ا ل أ و ل قلت انت ل ي عملت الخطب دي هل نحن محتاجين الدافع عندي انا في دواخلي المجتمع السوداني يسير نحو التفكك القبلية السياسة الظروف المعيشية ضربت ضرب شديد. صار تحس ما فيه القيم الزمان ما فيه المحنة ضربت ضرب ضربت ضرب فيه شديد فيه شديد فيه شديد فيه فيه ضربت ضرب مجتمع تحس مجتمع ما فيه ا ل ط ر ا ب ط وما ل فيه الرحمه والمسجد والمنبر دي ه مزعج جدا هناك أصبح شح وندرة في تواصل ل رسالته ا ن ي ا ب م بعض في الحي ا والمناسبه ق في ا ل أغنية أ وناس فقر. هو فقراء ما ك ر سبب ل ذ ه الظاهرة؟ 28 قالوا عدم وجود اهتمامات م ش ت ر ك ة تجمع بينهم ا ت هذا يتكلم و ا عن صفقات و هذا يتكلم و ا عن فتاه الفول ا ل ل ب ما و شنو ن م يتكلموا اهتمامات م ش ت ر ك ة معقول ا ف خوف الغني س أ ل ن ا ه سؤال زي ده من استغلال الفقير ل ل ع ل ا ق ة يعني هو التجارك و بقيت ي عامل معه علاقه انت غني شديد هو فقران دي جاء عامل ع م كل ع ا ق ة كل يوم يقول لك يا أ خ ي لو سمحت أ ل د ي ن ح ا ج ة ما ديني ح ج ة زي دي أ و خوف الفقير من فهم تواصله ب أ ن ه التملق أ ح ي ا ن ا يكون الاحجام ما من الغني الفقير عنده عزه نفس شايف إ ن ه لو مشى سيقول لا اسمع أ ن ت زود متل حدال منه شنو دالك ح ا ج ة ولا شنو س ي ف ه م ه ا كده عشان كده ي ق و ن قطع ا ل ع ل ا ق ة عارفين قالوا كده كم عشرين في ا ل م ي ة في المية قالوا خوف الغني من حسد الفقير ا ل أ س و أ وده المزعج تهميش الغني للفقير فمع المشاغل لا يضع الغني الفقيرة الجار غ ن ي الفقير ا ل من أ و ل و ي ا ت ا ل ز ي ا ر ة وبالتالي يعامله الفقير في نفس ا ل أ س ل و ب فيصبح الفقراء يتزاورون ما بينهم و ا ل أ غ ن ي ا ء يتزاورون بينهم دي في المية. شنو بالنسبة الاستبيان ده ده التعليق العلقوا بالناسبة الاستبيان شنو الحق يقال أ ن ا ما قاعد أ ك ت ب ه بيعملوه الشباب الموجودين في المسجد أ س أ ل الله يبارك فيهم هما ل بيجيبوا حتى التحليل, التحليل التهميش وعدم وجود اهتمامات م ش ت ر ك ة بين الغني والفقير في ا ل م ت م ع ظ ا ه ر ة د خ ي ل ة و خ ط ي ر ة على م ت م ع ن ا الذي يدعي الاسلام إ س ل م ما ما بتشبهنا ما بتشبهنا ك و ي و أ ن ه عصبية ن نوع جديد المجتمع ا ل ج ا ه ل ا ل أ و ل لم ت كانت ن موجودة فيه ك ا ل ع ص ب ي ة على أ س ا س ا ل ق ب ي ل ة ا ل ق ب ي ل ة دي ا ل أ غ ن ي ه والفقراء مع بعض بيموتوا ب ح مع بعض ويحيوا ي على ل مع ا ي يا السلام بعض ي و ى إلى البر والتقوى وأن بنواصينا يأخذ البر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 ان محل بيسمع النداء المسجد ن د ا ا ء ل أ و الكواريك د جار وجاء عن ع ا ئ ش ة و ا ل أ و ز ا ع ي والحسن البصري و أ و ر د ه البخاري في ا ل أ د ب ا ل م ف ر د الجار أ ر ب ع و ن جار من كل ن ا ح ي ة يمينك أ ر ب ع ي ن وشمالك أ ر ب ع ي ن وقدامك أ ر ب ع ي ن ولك أ ر ب ع ي ن ده كلهم جيرانك وعن علي بن أ ب ي طالب جارك الذي يلزمك ا ل إ س ل ا م به حقا من يصلي معك الفجر في المسجد أ ي زول ب ص ل ي معك ص ل ا ة الصبح في الجامع دجار ن تلزم ما منه عندك طريقة ت وتقوم بكل حقوقه جاء في الصحيحين قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ي اني رسول الله إ أ ر ي د أ ن أ ه د ي ف أ ي ج ي ر ا ن أ ح ق قال إ ل ى أ ق ر ب ه م ا من ك ب ا ب ا أ ق ر ب باب ليك ده أ ه م م ج ر ل اخوانا أ ن ا يؤسفني أ ق و ل ب ص ر ا ح ة في بعض ا ل أ ح ي ا ء بيسكنوا معانا ناس نصارى والله يا اخوانا بيطلعوا ويجوا ويسافروا وما بيلقوا الاهتمام اللازم مننا من التداخل والتزاور و ا ل ت أ ث ي ر ولذلك علينا أ ي ض ا أ ن نعتني بهذه ا ل ق ض ي ة و أ ن نكررها و أ ن نطرق عليها دائما أ خ ي ر ا ما هي حقوق الجار في نقاط و ا ض ح ة و إ ش ا ر ا ت ب ي ن ة حول حقوق الجار يقول صلى الله عليه وسلم الجار إ ذ اذا استعانته إ استعان بك اعنته يجيك ا ل س ا ع ة و ا ح د ة صباحا يخبيت ل ك الباب يقول لي د ا ر و د ي المرء المستشفى ه ن ا لا في أ خ و ه شقيقه ولا في أ ع م ا م ه ولا في خيلانه في ان تدا أ و ع ك تعمل ن ا ي م تطلع لجيرانك وتدور عربيتك تودون طوالي أ و ع ك تبقى رجل وتبقى زول مسلم إ ذ ا استعانك اعنته و إ ذ ا استقرضك أ ق ر ض ت ه و إ ذ ا مرض عدته و إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م ص ي ب ة عزيته و إ ن أ ص ا ب ه خير ه ن أ ت ه و إ ذ ا مات اتبعت جنازته ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إ ل ا ب إ ذ ن ه ولا تؤذه بقتار قدرك الا أ ن تغرف له, تغرف له و إ ذ ا أ د خ ل ت ف ا ك ه ة ف أ د خ ل ه ا سرا ولا يخرج بها ولدك يا سلام دي نسميه شنو نسميه الاستغراق في التفاصيل يعني يتكلم ويتكلم بتجيب الدخل بيتفاصيل يا هي التفاصيل دي الاغراق في التفاصيل دليل الجاري في الإسلام. وشوف التفاصيل دي كيف عن عن على عظم مكانة رسول القدر جار الإغراق الإسلام الفواكه وشوف الله هل الدخل خلال دا ما تدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده هل ر أ ي ت م ر ع ا ي ة للمشاعر واهتماما ب ا ل آ د م ي ة ورقي في ا ل إ ن س ا ن ي ة وقيم ع ا ل ي ة كمثل قيم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والإسلام؟ وهل ا ا ل ل إ س م و أ خ ذ المسلمون بهذه المعاني ل أ ن ولدك كان طلع بها ما بيطلعوا منه الولد ب م شيخه الغلب ي ق و ل و د ا ر تفاح دائره تفاح وما عنده يجب ي ليه من و ي ن ياخي أ حتى أ و ل ا د ك لو عندهم ح ا ج ة ما يطلعوا برا مع أ و ل ا د الجيران تقول له خليها هنا وكل هنا وامشي أ و امشي وتعال بعدين شيله تخ... ياخوانا دا ي ت و د ر دا ياخي أ تقول لي أ م ر ي ك ا ولا تقول لي الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي ولا القيم دي يا تقيم بهذه التفاصيل ا ل د ق ي ق ة غ ا ر ق في التفاصيل للاهتمام بهذه ا ل ق ض ي ة أ س أ ل الله جل وعلا ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى أ ن يوفقنا لحسن الجوار و أ س أ ل ه تعالى ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى أ ن يرحم جارنا وجار مسجدنا صلاح الشيخ ر ح م ة و ا س ع ة من عنده سبحانه وأن يرحم جميع جيراننا الذين كانوا معنا في هذا الحي وفي أ ح ي ا ء أ خ ر ى جاورناهم وقد ماتوا أ س أ ل الله أ ن يرحمهم عمنا عبد الواحد وصلاح قاض ي و أ خ و ن ا عز الدين وغيرهم من الذين قد لا نذكرهم ولكن الله لا, لا, لا, لا يخفى عليه شيء أ س أ ل الله لهم جميعا ا ل ر ح م ة ا ل و ا س ع ة